والَّذ خَلَقَ السماواتِ والأَرض فيِي ستَّةِ أي مِثُمَّ استتوى على العْش هوذ خلَقتماوات والأَرضة ستَّتِ أيث متو على الأْش يَعلمم ما يَلجُ في الأرضرض وَما يقُدُ مِنه وما يَن 117. وما يعرض فيها 118. يعلم في الأرض وما يفرد منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها 119. وهو معكم أينما كنتم لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات مستخلفين فيه آمنوا بالله في ورتوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَفِي نَفْسِكُمْ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولله من قبل الفتح وقاتل لا يسلويه كما أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد لَرَبِيلَ ان تكن ان ذا وفاتم وكلم وعد الله الحسن وكلم وعد الله والله بما تعملون غبير من ذا الذي حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم لنذر الذي